يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يطلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 وشاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لنتأليكم إبراهيم وتماكم المسلمين وتماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسل شهدا عليكم وتكونوا شهداء على وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النقيم